حصريا على موقع دي جي كيما دوت كوم يا صحبه في البدايات بتدخلو بروايات وبنؤمن ومنفضفض وبنقول حكايات يا صحبه في البدايه بتدخلوا بروايات وبنؤمن و بنفضفض نقول حكايات وفي خلافك بتزهر قلوبكوا الصودا تحضر ونكتشف يا سابوني حضرت وقتي سابوني في صديقتي شن شفت القريب حي و وقعد خاف طول من حي يا ابويا انت وحشني وتفكري فكرة وشني ده بعدك كله بار والكتب ده ماله زي حصريا على موقع دي جي كيمو طبق